بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم اللهم من علينا بتدبر اياته وفقه به يا كريم الحديث عن القران دائما وأبدا أمر ذو شأن عظيم الشيخ صالح بن عواد المغامس يفتح معكم صفحات عطرة, صفحات عطرة يهدي الله لنوره من يشاء. في تفسير القرآن المجيد والقرآن المجيد القول المؤصل في سور المفصل في سور المفصل تقديم فيصل بن جديان العتيبي تنفيذ ماجد بن راشد الدباس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام من على النبي الأمين وآله وصحبه اجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم حبثنا الكرام لحلقة الجديدة جديدة من القول المؤصل في سور المفصل مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قبة أهلاً ومرحمة بكم فضيلة الشيخ حياكم الله ستفيصل وحيا الله لإخوة جميعا وأسأل الله لي ولكم التوفيق وصل بنا الحديث في تفسير سورة الطور إلى قوله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطة يقول سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون الحديث في ختام هذه السورة الحمد لله بعد ذكر الله جل وعلا بعد ذلك مما ذكره من قبل من إقامة الحجة عليهم ذكر السبب الأعظم في كونهم صدوا عن سبيل الله قال ربنا وإن يروا الأسلوب شرط كسفا من السماء ساقط أي لو جاءهم العذاب حق وما طلبوه من آيات وما ألزم النبي صلى الله عليه وسلم به من الحجج لو أنه وقع هذا لبقي الأمر على ما هو عليه وإن يروا كسفا من السماء ساقط يقول هذا جواب الشرط سحاب مركوم أي هذا الذي نراه ليس شيئا ساقطا من السماء إنما هو سحاب تراكما بعضه على بعض وهنا نصل إلى مسألة مهمة وهي قضية أن الإنسان عياذا بالله إنما يهلكه أمرا الأمر الأول إن كان مطبوعا على العناد والاستكبار وهذا هو المقصود هنا في الآية والأمر الآخر التقليد الضال الأعمى فإن التقليد على غير بينة ولا برهان ولا حجة من أعظم أسباب الهلاك وهذا جاء في آيات أخرى لكن آية الطور هنا تتحدث عن العناد والاستكبار فالإنسان ما متفعت عنده الآية ان طبع قلبه على الكبر والعناد لم يقبل تلك لم يقبل تلك الآية قال ربنا جل وعلا وإن يرى من السماء ساقطة يقول سحاب مركون فلما كان هذا شأنهم أمر الله نبيه أن يدعهم شأنهم فقال فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون اختلف في المراد بهذا اليوم والأظهر أنه يوم الطيامة ويمكن أن يقال أنه أيام آجانهم وموتهم وبعضهم قال إنما هو الهلاك الذي وقع في بدر لكن التعبير بأنهم عندما يحين أجلهم لعله أقرب فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون ربما نفع العبد كيده في الدنيا من الله جل وعلا يمهل له ويجعل كيده ذا أثر عليه استدراجا لكنه قطعا في عرصات يوم القيامة لا ينفع إلا الحق وليس كيدهم من الحق في شيء فالله جل وعلا يخبر عن انقطاع كل نافع لهم يوم يلقونه يوم لا يغني بمعنى أن من يقول أغنى فلان فلان أي جعله غير محتاج فهم يظنون أن هذا الكيد سينفعهم يوم القيامة كما نفعهم بعض الشيء بقدر الله في الدنيا يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون لا بكيد ولا بغير, ولا بغير كيد فلا الذي أضمروه وصنعوه ثم جعلوه قولا أو فعلا بمغن إياهم ولا أحد غيرهم ينصرهم فانتفع عنهم جميع أسباب النصرة يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون ثم جاءت الآية تذكر إظهارا آخر وهو يمكن أن يقال أنه أتي به لبيان أي فحش تلبسوا به وذلك أنهم عبدوا مع الله جل وعلا غيره قال وإن للذين ظلموا والحديث عنهم لكنه جاء بالإظهار هنا مع أن الموضع موضع إضمار حتى يبين عظيم الجرم الذي تحلوا به وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك دون هنا تأتي بمعاني عدة تأتي بمعنى أقل ولا ريب أن كل عذاب في الدنيا أقل من عذاب أقل من عذاب الآخرة وتأتي بمعنى قبل وهذا واضح ترتيب زمنيا من حيث أن أي عذاب في الدنيا سواء قلنا إنه القاحط والسنون أو قلنا عذاب القبر أو قلنا غير ذلك مما قاله أهل العلم فكل ذلك قبل عذاب قبل عذاب الآخرة فهو أقل حالا وأدنى زمنا قال جل وعلا وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون ثم قال جل وعلا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا بي لما بين له جل وعلا حال الكفار وما آلهم وما سيكونون عليه أمر نبيه جل وعلا بالصبر وإنما يكون الصبر نافعا إذا كان في ذات الله وإذا كان الإنسان مستمسكا بالعزة من الله والعزة من الله جل وعلا في طاعته وأشرف أحوال الطاعة الصلاة وأشرف أحوال الطاعة الصلاة قال الله لنبيه واصبر لحكم ربك والمعنى أن حكم الله جل وعلا قضاءه قدره أن يبقى الأمر على هذا الحال أن يقع منهم عناد ويقع منك دعوة ويقع بين الحق والباطل صراع يمضي يوما بعد يوم أو لم يروا أن ناتي الأرض ونقصها من, من أطرافها يقع بعد يوم حتى يظهر الله جل وعلا دينه ويعلي كلمته ويحق القول على الكافرين فأنت أيها النبي الخاتم ما كتبناه في القدر ما علمناه في الأزل ينبغي أن تصبر عليه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا والمعنى على مرءا منا نحفظك نكلأك نأصمك نؤيدك كل ذلك يندرج في قول الله جل وعلا فإنك بيعيننا وهذا تعزيا للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان رفيع مقامه وجليل مكانته عند ربه واصبل حكم ربك فإنك بيعيننا ثم دعاه إلى الصلاة التي قلنا إنها أشرف أحوال الطاعة قال له وسبح بحمد ربك حين تقوم نذهب إلى أن الأصل أن التسبيح إذا قرنا بزمن فينصرف إلى الصلاة ينصرف إلى الصلاة وأهل العلم في هذه الآيات وأضرابها لهم أقوال كثيرة إن الله قال وسبح بحمد ربك حين تقوم ما معنى حين تقوم فبعضهم يأخذوا على وجه الإجمال حين تقوم إلى الصلاة المقام الأول حين تقوم من الليل حين تقوم من مجلسك ويستشهدون بأحاديث الواردة مثل حديث كفارة المجلس لكنني أذهب إلى أن هذا صعب أن تحمل الآية عليه ذلك أن الآية من سورة مكية والأصل في الخطاب أن زمن الصورة يحكم معاني آياتها إلى حد كبير من صحة تحبيه فقال الله جل وعلا واصفد لحكم ربك فإنك بيعوين وسبح بحمد ربك حين تقوم يمكن أن يقال ان المراد به حين تقوم من الليل استفتح صلاتك بالتسبيح وهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم طرائق كثيرة في التسبيح عديدة جاءت بها الصحاح وال. السنن والمسانيد ذكرت حديث كثيرة فيه حال تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا بعضا منها قالوا سبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم إذا كنا بالوقت الزمني الذي قلتنا في الأول أن التسبيح إذا جاء مقترنا بوقت فإنه يزدرف للصلاة يصبح حين تقوم هذا في النهار لأنه قال بعدها ومن, ومن الليل وبعض أهل العلم يقول كما قلت قبل قليل يعني ينصرف هذا إلى كل قيام سواء كان قياما إلى عمل أو قياما من نوم أو قياما من مجلس وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم في سورة قاف قال وأدبار السجود هنا قال وإدبار النجوم ينقلون عن ابن عباس رضي الله عليهما أنه قال إن إدبار النجوم هذه ركعتي الفجر القبلية وأن أدبار السجود هذه ركعتي المغرب التي بعد الفريضة في رفعه لابن عباس ودزن بصحته نظر وأعود وأقول إن السورة مكية لا تحتمل لا تحتمل هذه المعاني إنما المراد في الآيات فيما أفهم قضية الصلوات يمكن أن يقال ادبار النجوم صلاة الفجر نفسها لأن الله جل وعلا قال ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى وهذا كله يدل على وقات الصلوات معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها وهي صلاة العصر وصلاة الفجر ثم أصبح صلاة العصر أربعة هذا الأصل في صلاته العصر السنين الأولى من البعذة قبل أن يأتيه جبرائيل صبيحة المعراج أو ظهر يوم المعراج بقضية الصلوات بمسألة وعبادة الصلوات الخمس ومن الليل بسبح وإدبار النجوم فيحمل هذا على الصلاة المعروفة في عهد النبوة صورة الطور صورة متقدمة في النزول فأكمل الأقوال عندي أن تحمل على أن التسبيح الأول المراد به صلاة العصر والأمر الثاني صلاة, صلاة الفجر ولهذا جاء في الحديث من صلى البردين دخل الجنة صلى البردين البردان فسّرتها بصلات الفجر وصلاه العصر، ولهذا لأنه لم يكن وقتها صلاة إلا هي. لم يكن وقتها صلاة إلا لله، والعلم عند الله. الآيات بمجملها التي ختمت بهذه السورة عدنا لمسألة العذاب، وقد قلنا في أول اللقاءات إن الأصل في سورة الطور إخبار بعذاب أهل الكفر، ولهذا قال الله ان الذين ظلموا عذابا دون ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون. بعض أهل العلم يجعل هذه الآيات وأضرابها المقصود بها عذاب القبر لكن لا أرى هذا لأن أحيانا القرين لا تساعد مثلا من أضراب هذه الآية قول الله جل وعلا في سورة ألف لام تنزيل السجدة قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فلو حملنا العذاب الأدنى على أنه عذاب القبر لما أصبح هناك معنى من قول الله جل وعلا لعلهم يرجعون لأن الإنسان إذا دفن في قبره انقطع عمله ولم يعود هناك يعني مخولا لأن يعود ويرجع عن تلك, عن تلك المعاصي لكن نقول أنها ما يبتلى الإنسان به من العذاب جد بالديار على مستوى الأمم من التنكيل بالسيف على مستوى الجماعات أما على مستوى الأفراد فيما يقع فيه من مصائب الدهر وكوارث الأيام وسوء الأمراض عياذا بالله هذا الذي يعيذ الله جل وعلا به عباده ويذكر الله تبارك وتعالى به خلقه لكن الآية كذلك تدل والآيات هذه كلها تدل على رفيع المقام لنبينا صلى الله عليه وسلم لأن النبي لا يكفي أن يقال له إن هؤلاء هالكون وإن هؤلاء وبال وسفال يعني يحتاج إلى أن يظهر القرآن له مقامه عند ربه ولهذا تكفر القرآن بهذا وأظهر أي مقام عظيم ومنزل شريف لنبينا صلى الله عليه وسلم فكان هذا أشد تثبيتا لقلبه صلوات الله وسلامه عليه وإن من حفاوة الله بنبيه أن يقال له أصبر لحكم ربك فإنك بعيوننا، وهذا لفظ نعرف نحن العربية وأساليبها في الكلام يعطي عوالم كثيرة جدا في نفس قارئه في نفس من يترى عليه هذا عندما يسمع المؤمن أن الله جل وعلا يقول عن هذا النبي الخاتم واصبل لحكم ربك فإنك بيعينين مهما كادوا لك مهما اتمروا عليك مهما راموا منك فإنك مكلوء محفوظ بحفظ الله لك وقد قيل عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطمين في ختم هذه السورة وأنتم تحدثتم عن تفسيرها ارتباط الصلاة بالصبر في آيات كثيرة في القرآن الكريم لو ختمنا هذه الحلقة بتوجيه لفهم مثل هذه الآيات نعم الصبر والصلاة مما كثر اقترانه في كلام الله جل وعلا والصبر ذكر في القرآن أكثر من تسعين مرة وقد قال الله جل وعلا في كتابه العظيم واستعينوا بالصبر والصلاة ونقل على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه بلغه أن أحد قربته أخاه وأخته أو ابنته توفيت فنزل من دابته صلى ركعتين. وقال إنا لله وإنا إليه راجعون وتل الآية الكريمة واستعينوا بالصبر والصلاة أما وجه الارتباط بينهما فإن الإنسان يتقوى بالصبر لكنه لما, لما لم تكن له قوة إلا بالله جل جلاله دعي إلى أن تعظ صيرته بالله عن طريق عن طريق الصلاة. وما يعني يعرف المؤمنون لما شاهد كروا من سيرته العطية صلوات الله وسلامه عليه أنه كان إذا حزبه أمر قال رحنا بها يا بلال أو فزعي الصلاة صلوات الله وسلم عليه. عليه الصلاة والسلام شكرا لكم فضل الشيخ في ختم هذه الحلقة كما نشكركم أحبتنا الكرام أن كنتم معنا في حلقة من برنامج القول المؤصل في سوار المفصل نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته